الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الأخوة الكرام فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد هذا المجلس الحادي والعشرون من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي للإمام ابن النجار رحمه الله تعالى في هذا اليوم السبت التاسع عشر من شهر ربيعين الأول سنة أربعين وأربعين وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومجلس اليوم نتدارس فيه ما قرره المصنف رحمه الله واختصره من التحرير فيما يتعلق بالأمر وهو شروع في دلالات الألفاء إذ لما فرغ من السندي ومسائله المتعلقة به شرع رحمه الله فيما يتعلق بالمتن ودلالة الفاظه فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع وهو أنواع الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد كما سيأتي اتباعا إن شاء الله تعالى ولتعلم رحمكم الله أن قوام علم أصول الفقه هو دلالة الألفاظ فإن أحكام التكليف دائرة على الأمر والنهي فهما أداة التكليف لأن التكليف إما أمر أو نهي والأمر ينقسم إلى وجوب واستحباب كذلك النهي ينقسم إلى تحريم وكراها فكان يعني بوسعك أن تقول إن شطر فهم التكليف يتعلق بالأمر ولهذا يعتني به الأصوليون كثيرا ويفيضون فيه الحديث ثم اعلموا أيضا ثانيا أن جل مسائل الأمر تدور حول دلالته على ثلاثة أشياء الأول دلالته على الحكم والثاني فيما يتعلق بدلالته على الزمن والثالث فيما يتعلق بدلالته على العدد هذه أصول المسائل التي تتعلق بدلالة الأمر فمن حيث الحكم هل هو يدل على الوجوب؟ أو على الاستحباب أو على غيرهما من المعاني وهل يدل على الوجوب ابتداء كما يدل عليه إذا ورد بعد حظر أو ورد بعد سؤال أو في سياق ما يؤثر على أصل دلالته كل هذا يدخل في الثلث الأول وهو دلالة الأمر على الحكم وله صور وفروع تأتي والثلث الثاني الحديث عن دلالة الأمر من حيث الزمن هل يدل على الفور؟ أو يجوز فيه التراخي والثلث الأخير هو الحديث عن دلالة الأمر من حيث العدد هل يدل على التكرار فيجب أو لا يدل على ذلك فيكتفى بالمرة وما الحكم إذا تعلق بشرط أو صفة أيضا من حيث العدد والتكرار غير أن القسم الأول أو الثلث الأول هو أجل مسائل الأمر وهو دلالته على الحكم ولهذا سيأتي الكلام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 قال مصنف باب الأمر الأمر حقيقة في القول المخصوص ونوع من الكلام ومجاز في الفعل هذا المدخل الذي يبتدئون به قبل تعريف الأمر الأمر من حيث هو أمر يعني دلالته من حيث التركيب ألف ميم را لا من حيث الفعل الذي يدل على الأمر فلا يتطرقون لهذا الآن الأمر من هو من حيث هو أمر في اللغة قال حقيقة في القول المخصوص وهذا الذي عليه أهل السنة أن القول أو الكلام هو ما يتعلق باللفظ وما يفهم من العبارة خلافا لمن ذهب إلى أن الكلام يطلق حقيقة على المعنى النفسي القديم أو يقولون إن الكلام مشترك بين اللفظ وبين المعنى النفسي لما أولا الأشاعرة واضطر المعتزلة إلى نفي صفة الكلام وقعوا في ذلك التأويل قال الأمر حقيقة في القول المخصوص أي قول مخصوص الذي سيأتي تعرفه بعد قليل فإطلاق الأمر على ذلك القول المخصوص الذي هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء أو العلو كما سيأتي ذلك القول المخصوص الذي يقتضي طلب الفعل بصيغة من صيغ الكلام يسمى قولا الأمر حقيقة في ذلك المعنى لا حقيقة في المعنى النفسي كما تذهب إليه بعض الطوائف ولا بالاشتراك كما يقرره آخر بل هو حقيقة في هذا فإذا كان حقيقة في ذلك القول المخصوص كان مجازا في غيره من المعاني أي معاني؟ المعاني التي يأتي عليها الأمر مثل أن تقول معنا الشأن وما أمر فرعون برشيد ما شأن فرعون جاءت كلمة أمر هنا بمعنى شأن فرعون لأمر ما يسود من يسود أي لصفة من صفات الكمال جاءت كلمة أمر هنا ليس على معنى ذلك القول المخصوص الذي يتوجه فيه طلب استدعاء الفعل بصيغة من القول فإذا تأتي كلمة أمر على معاني أخرى تأتي على معنى الشأن تأتي على معنى الصفة الخاصة تأتي على معنى الأمر أو الشيء العام إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وهكذا فأتي بمعاني أخر تلك المعاني ستكون من مجازات معنى الأمر أما حقيقته فذلك القول المخصوص الذي يأتي تعريفه بعد قليل استدعاء الفعل بقول أو بصيغة من الصيغ الدالة عليه ولهذا قال هو نوع من الكلام لأن الكلام كما يقول أهل اللغة أقل ما يتألف منه الكلام إسمان مبتدى وخبر أو اسم وفعل والاسم والفعل إما أن يكون فعلا ماضيا مع فاعله أو مضارعا مع فاعله أو أمرا مع فاعله فإذا هو نوع من الكلام لأن الفعل الأمر هو أيضا الذي يدل على الأمر بتعريفه الآتي فهو نوع من الكلام تأكيدا على ما تقرر أنه حقيقة في القول المخصوص لا أنه كما يقرره بعض الطوائف كما تقدم لا أنه مشترك بين اللفظ والمعنى المخصوص ولا مشترك بين الفعل والقول وقيل متواطئ للقدر المشترك بل هو حقيقة في القول المخصوص مجاز في غيره من المعاني فلما قال مجهز في الفعل يعني يطلق لفظ الأمر مجازا على الفعل مثل قوله تعالى وشاورهم في الأمر أي أمر غزوة أحد وما يتعلق بها حتى إذا جاء أمرنا يعني ما يأتي من أمر الله عز وجل وفعله الذي قدره في الخلق فيأتي أيضا مجازا في معاني نعم وحده اقتضاء أو استدعاء مستعلن ممن دونه فعلا بقول هذه ثلاث جمل يتكون منها تعريف الأمر اصطلاحا قال حده اقتضاء مستعل ممن دونه فعلا بقول اقتضاء أو استدعاء يعني أن تجعل جنس التعريف كلمة اقتضاء أو كلمة استدعاء يعني هو قول يصدر من الآمر يستدعي فعلا من من من؟ المأمور قول من الآمر يستدعي فعلا من المأمور فلما أقول لك قم هذه كلمة من الآمر قول يستدعي فعلا من المأمور هو القيام أقول له اجلس وادخل واسكت تكلم اقرأ هذا الأمر لو جئت تعرفه هو قول من الآمر يستدعي فعلا من المأمور يتطلب الامتثال هذا التعريف البسيط إذا أردنا أن نصوغ منه تعريفا اصطلاحيا خاليا من الاحترازات والإشكالات كما قال المصنف اقتضاء أو استدعاء فعل أي فعل بحسب ما يطلبه الآمر قال رحمه الله ممن دونه دون من دون الآمر وصف الآمر هنا المتكلم بالأمر لأنه مستعلن ما معنى مستعلن؟ يعني يتضمن صفة الاستعلاء سيأتيك تعريف الاستعلاء بعد قليل هذا الاستدعاء هذا الاقتضاء الذي يتطلب فعلا من المأمور لابد أن يكون صيغة قولية من الآمن طيب ماذا لو أشار إليه بيده هكذا؟ أو هكذا؟ أو هكذا؟ فالكل فهم أن هكذا إجس، هكذا قف، هكذا مصد هل هذا يسمى أمرا؟ هو دل على الأمر وفهم منه الذي أشير إليه ما يطلبه صاحب الإشارة لكن في الاصطلاح لا يجعلون هذا من دلالة الأمر لأن حديثهم هنا عن الصيغ اللفظية وكل ذلك ليس لفظا طيب والكتابة هل تكون أمرا؟ هل تكون الكتابة أمرا لو كتب إليه رسالة أو أرسل إليه ورقة فقال له اقرأ أو اجلس أو قال له افعل كذا كتب له رسالة فأرسلها مثلا في جواله أو أرسلها في ورقة أو بعث إليه خطابا تضمن رسالة أرسلها إليه وهي كتابة كذلك التعامل مع الكتابة إذا اعتبرت المكتوب لفظا نزلت عليه أحكام الأمر وإلا فلا فلهذا يقولون بقول فهذا قيد في التعريف والمقصود أن المصنف رحمه الله جعل في تعريفه ثلاثة أشياء استدعاء الفعل هذا أولا اثنين أن يكون هذا الاستدعاء أو الاقتضاء حاصلا بقول ثلاثة أن يكون هذا الاقتضاء أو الاستدعاء أو الطلب حاصلا من متصف بالاستعلاء المقصود بالاستعلاء كما سأتي قريرا بعد كلام في كلام المصنف هو صفة في المتكلم تعطيه درجة الرفع ولهذا قال ممن هو دونه هذا القيد من أجل إخراج ما كان صيغته صيغة أمر ولا يحمل معنى الأمر فمثلا أنت تقول في دعائك ربنا اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لي وتب علي طيب اغفر أليس فعل أمر الصيغة صيغة فعل أمر أنت في الدعاء ما تقول أنت تأمر في الدعاء أنت تطلب ولماذا أو كيف خرج هذا عن, عن التعريف قال مستعل ممن هو دونه في الدعاء لا يتحقق صفة الاستعلاء من الداعي فإنما هو التماس أو طلب من الأدنى إلى الأعلى فلا يسمى أمرا وكذا لو قال الولد لأبيه يا أبتي أعطني ريالا أو قال لأمه أعطني حلوى فهم يقول أعطني آتني هبلي فيكون هذا كله خارجا عن دلالة الأمر والسبب أنه ليس من استعلاء في شيء فالابن مع أبيه والتلميذ مع شيخه والعبد مع ربه في الدعاء لا يتحقق فيه صفة الاستعلاء فخرج بهذا القيد التعريف الذي ذكره صاحب الروضة الموفق ابن قدامى وكذا أبو الخطاب قال استدعاء فعل بقول بجهه الاستعلاء فهو أقصر استدعاء فعل بقول على جهة الاستعلاء وعرفه الآمدي بقوله طلب فعل على جهة الاستعلاء فلما يقولون استدعاء أو اقتضاء هو حقيقة طلب الفعلين، لما يقول المصنف بقول ويرجع إلى ما تقدم قبل قليل أن القول المخصوص نوع من الكلام تأكيد أيضا على ما تخالف فيه المعتزلة والأشاعرة في مسألة الكلام وترهم لا يحرصون على إيراد قيد القول لأن القول ملفوظ والأمر عندهم معنى نفسي قائم بالذات الإلهية فلو قيدوا الأمر بقيد القول لم ينطبق على تقريرهم صفة الكلام بأنه معنى نفسي فلا يحرصون أيضا على إيراد هذا القيد وهذا أحد آثار الخلاف في هذه المسألة بينهم وبين غيرهم نعم وتعتبر إرادة النطق بالصيغة وتدل بمجردها عليه لغة لا إرادة الفعل تعتبر إرادة النطق بالصيغة ليخرج من ذلك أمر النائم وأمر الساهي ومن لا يقصد الأمر يتكلم النائم وهو نائم فيقول لزوجته هات طعاما اصنعي لي كذا هو نائم فهو لم يقصد بصيغة الأمر التي تلفظ بها إرادة المعنى فقال تعتبر إرادة النطق بالصيغة فإذا لم تتحقق الإرادة في المنطوق بصيغته التي تكلم بها فلا يكون أمراً قال وتدل بمجردها عليه لغة هذا قول الأئمة الأربعة خلافاً للمعتزلة الذين يقولون الأمر هو الإرادة وهذا مبني على نفيهم صفة الكلام ما عندهم أصلا إثبات صفة الكلام لله فيقولون الأمر هو الإرادة فيجعلونها رديفة لها وخلافا للإشاعرة كما تقدم لما يقولون الأمر معنا قائم بالنفس ولهذا سأتيك بعد قليل أن الأشاعرة يرون أن الأمر لا صيغة له وهذا من الأمور التي ارتبكوا فيها كثيرا في تخريج قول الإمام بالحسن الأشعري لما نفى أن يكون للأمر صيغة وللعموم صيغة وذلك بناء على الأصل العقدي وهو عدم إثبات الكلام صفة حقيقية لله واضطروا إلى تأويله بأنه المعنى القائم بالنفس وأن الكلام كما يقول ابن كلاب حكاية عن المعنى القائم بالنفس القرآن حكاية أو يقول الأشاعرة عبارة فيجعلون القرآن وألفاظ الوحي حكاية عن ذلك المعنى أو عبارة وليس هو ذاته هو الأمر فلما وقعوا في هذا الإشكال ورد عليهم إشكالات أخرى التزموها في غاية من التعجب التي لا يستقيم معها تقرير المسألة علميا الأمر لا صيغة له ثم ترمي وتضرب بعرض الحائط كل لغة العرب وأساليبها من صيغة إفعل التي تدل على الطلب ويفهمها العربي بداهة من غير تعلم ومن تعلم لغة العرب فهم أن صيغة افعل تدل على الطلب يقول لا صيغة له والعموم لا صيغة له نفيهم للصيغة هو نوع من الاستطراد والالتزام بلوازم أمر فاسد تقرر عقديا فالتزموا به في الأصول فارتبكوا كثيرا ما معنى نفي الإمام بالحسن الأشعري لصيغ الأمر فمنهم من قال هو معناه أنه يقول بالاشتراك أن الأمر هو مشترك أو أن الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى القائم بالنفس ومنهم من يقول بل التوقف عنده ومبناه على عدم التراح المعنى وبحاجة إلى قرينة وهو عائد إلى الأصل العقدي الذي سمعت قبل قليل قال المصنف وتدل ما هي الصيغة تدل بمجردها عليه لغة صيغة الأمر تدل على معنى الأمر لغة هذه بداه وإنكارها مكامرة ومحاولة إقامة الدليل عليها نوع من الهدر في الجهد والوقت لكنها عائدة إلى ما سمعت من خلافهم في أصل المسألة عقدياً والله أعلم قال رحمه الله لا إرادة الفعل يعني تعتبر إرادة النطق لا تعتبر إرادة الفعل يعني هل يشترط لأن يكون الأمر أمراً أن يكون الامر مريداً من المأموري أن يفعل ما أمر به قال لا يكفي إرادة النطق بالصيغ حتى أخرجنا النائم والساهي ومن لا يقصد الأمر بلفظه لكن متى قصد الأمر بلفظه فهو أمر بغض النظر هل هو أراد من المأمور الامتثال أو لم يرد أراد منه الفعل أو لم يرد هل أمر الله عز وجل إبراهيم الخليل عليه السلام بذبح ولده إسماعيل الصيغة أمر قال يا أبا تفعل ما تؤمر هذا أمر هل أراد الله عز وجل وهذا أيضا فيه تقرير عجيب في غاية من المصادمة لدلالة اللفظ واللغة وحقائق الواقع في تأويل المعتزلة لما قالوا الأمر هو الإرادة ولما أمره الله أراد منه الذبح لكنه لما جاء يذبح فقيل انقلبت السكين وعصا وانقلبت خشبة وانقلبت رقبة إسماعيل طبقة من نحاس لا يعمل مع السكين في تأويلات في غاية البطلان لإثبات أصل عقدي فاسد وهذه منطقة كثيرا ما يقع فيها أثر الخلل العقدي الموجود عند بعض الطوائف يظهر أثرها في قواعد الأصول ودلالات الألفاظ ومبناها في الشريعة وهذا أيضا يقع في عدد من بواب علم الأصول هذا أحد أبرزها وأكبرها وأظهرها فلذلك يقول المصنف لا تعتبر إرادة الفعل هذا لإجمع أهل اللغة خلافا للمعتزلتي كما تقدم قبل قليل نعم والاستعلاء طلب بغلظة والعلو كون الطالب أعلى رتبة أربعة مذاهب عند الأصوليين لما يعرفون الأمر هل يشترط العلو أو يشترط الاستعلاء أو يشترط كلاهما أو لا يشترط واحد منهما أربعة مذاهب عندهم والأقوال عندهم أربعة وهم متوزعون عليها الذي اختاره المصنف أنه يعتبر في الأمر الاستعلاء قال للعلو وبعض الأصولين يقولون يشترط العلو للاستعلاء فرق لك بين العلو والاستعلاء قال العلو كون الطالب طالب إيش؟ طالب الفعل الآمر كون الآمر أعلى رتبة كيف يعني أعلى رتبة؟ أعلى رتبة من المأمور الأستاذ مع تلميذه والأب مع ولده والمشرع مع الخلق والمدير مع من تحته من الموظفين فيكون أمرا هذا معنى العلو طيب والاستعلاء قال الاستعلاء طلب بغلوة يعني قد لا يكون أعلى رتبة في الحقيقة لكنه يفتعل ما يدل على علو فهو يتطلب العلو بصفة ليست فيه كيف يعني قال نبرة الصوت افعل كذا الغلوة في القول باختصار شديد كما يقول بعضهم الفرق بين العلو والاستعلاء يتضح لك إذا حررت الإشكال أن العلو صفة للمتكلم والاستعلاء صفة للكلام الاستعلاء صفة للكلام أن يكون فيه نبرة أمر أن يكون فيه غلظة أن يكون فيه رفع صوت فأنت تدخل مكانا ترى شخصا يخاطب مجموعة عنده فيأمر وينهى ويزجر ويرغد ويرغ ويزبج فأنت تفهم تماما أن له صفة ما ما ظهر لذلك إلا بالكلام وصفة الكلام هذا ماذا نسميه؟ استعلاء فصفة في الكلام أما العلو صفة للمتكلم وفرق بينهم المصنف رحمه الله لأن من الوصوليين من يشترط في الأمر العلو ومنهم من يشترط الاستعلاء ومنهم من يشترط الأمرين أن يكون عاليا في الرتبة مستعليا بكلامه ومنهم من لا يشترط شيئا فيقول الأمر أمر بصيغته ولفظه من أي كان صدوره من الأعلى إلى الأدنى أو العكس لكنه ينزل في كل سياق بحسبه نعم. وتريد صيغة فعل لوجوب وندب وإباحة وإرشاد وإذن وتأدب وامتنان وإكرام وجزاء ووعد وتهديد وإنذار وتحسير وتسخير وتعزيز وإهانة واحتقار وتسوية ودعاء وتمنن وكمال القدرة وتمنن وكمال القدرة وخبر وتفويض وتكذيب ومشورة واعتبار وتعجب وإرادة امتثال أمر آخر هذه معاني صيغة إفعل وقبل الشروع فيها لما ذكرنا العلو والاستعلاء ومذاهب الأصوليين فيه المصنف رحمه الله في التعريف اختار الاستعلاء من أين؟ قوله اقتضاء واستدعاء مستعلين فاكتفى بتحقق صفة الاستعلاء وهي كما قلنا طلب بغلظة وهي صفة في الكلام لا في المتكلم وهذا الذي اختاره المصنف رحمه الله هو الذي رجحه الرازي والآمدي وقال به من الحنابلة أبو الخطام والموفق بن قدامة في الروضة والطوفي في مختصره وأما صفة العلو فهي التي اختارها القاضي أبو يعلى وابن عقيل وأكثر الحنابلة وهو ترجيح المعتزلة والشرازي أيضا من الشافعية قال رحمه الله تريد صيغة افعل للمعاني التي ذكرها كم معنى خمسة ستة عشر عشرين هذا بعض المعاني التي يريدها الوصوليون وبعضهم يذكرها ويزيد عليها عددا السؤال هذه المعاني من أين جئ بها الجواب من اللغة هل العرب تكلمت بهذا نعم بل هو في القرآن كما سيأتيك بعد قليل إذا كانت هذه المعاني كلها لإفعل فكيف تأتي وتقول لي أنه يدل على الوجوب أو أنه يستدعي الفعل وأنه القول المخصوص وسيأتيك بعد قليل الفصل الأمر حقيقة في الوجوب الجواب أنهم يقولون إنه للوجوب حقيقة وكل المعاني الآتية بعدها مئة معنى أو مئتين أو ألف معنى ستكون مجازا بمعنى أنك متى وجدت صيغة إفعل في جملة عربية في آية أو حديث أو بيت شعر أو مثل أو كلام يتكلم به العرب فإن تحمل على الإيجاب على طلب امتثال الفعل على جهة الإلزام لكن تقول لا لكن في باقي 99 معنى غير هذا نعم 99 معنى أو 990 معنى كلها ستكون مجازا ولما نقول مجازا فإنها تفتقر إلى قرينة أي معنى لافعل غير الوجوب يحتاج إلى قرينة إذا أردناه أن يدل على الاستحباب الإباحة التهديد الوعد الوعيد أي معنى كما سيأتي كأمثلة بعد لا لابد من قرينة القرينة تارة تكون في السياق تارة تكون في التركيب تارة تكون بأمر خارج إلى أشياء كثيرة جدا ما لم توجد قرينة باللفظ الذي أمامك وفيه صيغة افعل فهي محمولة على الوجود هذه القاعدة تطبق في كل كلام العرب وأهم ما يعتني به الأصوليون نصوص الشريعة كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا محك القاعدة عندهم وعندها ينشأ الاختلاف بينهم في عدد من المسائل هل أمر النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المسألة وأمر الله عز وجل في تلك الآية هل هو على الوجود من قال نعم قال أنا على الأصل فإذا قلت أنت إن على الاستحباب فعليك الدليل خذ مثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وهذا ربما سبق قبل أوانه يقول إذا جلس أحدكم في التشهد فليتعوذ بالله من أربعه من عذاب القبر ومن عذاب جهنم من فتنة المحية والممات من فتنة المسيح الدجال أين الأمر؟ فليتعود فعل مضادع مقترن بلام الأمر الأمر على إيش يدل؟ على الوجوب الآئمة الأربعة ما قال أحد منهم إن من واجبات الصلاة ذكر هذا الدعاء حملوه على الاستحباب قالت الظاهرية نحن على الظاهر الحديث يدل على الوجوب فمن واجبات الصلاة ألا تسلم حتى تقول هذا الدعاء وكان بعض السلف يفتي ببطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيه المصل هذا الدعاء طب عدنا إلى المسألة فإذا جئت في الخلاف والنقاش في المسألة فأنت لن تقالب القائل بالوجوب بدليله لن تقول له أثبت أنه واجب هو على القاعدة ما القاعدة أنه على الوجوب فمن يحمله على الاستحباب على الإباحة على أي معنى آخر هو المطالب بالدليل هذه فائدة فهم معاني صيغة إفعل قال ترد صيغة إفعل للوجوب هذا الأصل كما سيأتي بعد قليل آمنوا بالله ورسوله أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كل ذلك يدل على الوجوب هذا الوجوب بكل الفاضه صيغه هو الأصل في معنى الأمر بإفعل أما المعاني فهاك أمثلتها تبعا على ترتيب المصنف قال رحمه الله وترد للندب وأمثلته كثير الأمر بالاستياك محمول على الاستحباب الأمر بكثير من الأعمال في العبادات وفي غير العبادات محمول على الندب والاستحباب لا على الوجوب وها هنا قراء يذكرها أهل العلم التي حملت الأمر عند دلالته في الوجوب إلى الاستحباب كثيرا ما يضرب الأصوليون مثالا في هذا النوع من الاستحباب بآية المكاتبة في سورة النور فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا متى طلب العبد من سيده عقد المكاتبة فالأمر فكاتبوهم حملوها على الاستحباب وإيراد الحنابلة لهذا المثال لا يصلح لأن المذهب عندهم أن المكاتبة واجبة فلا يستقيم لهم إيراد المسألة مثالا للقاعدة وربما اعتذر بعضهم يقول لا هي وإن لم تكن على المذهب واجبة فإنها مستحبة على قول بعض المذاهب ولا بأس في الأمثلة أن يؤتى بما هو قول لمذهب غيرنا وإن لم يكن مذهبا لنا قال والإباحة وإذا حللتم فاصطادوا هذا يدل على الإباحة لا على الإجاب مع النصيغة أمر افعلوا اصطادوا وإرشاد قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم إذا تدينتم بأجل إلى أجل مسمى فاكتبوه وأشهد إذا تبايعتم هذا أمر ليش ما حمل على الوجوب ولا على الاستحباب بل على الإرشاد قالوا هذا كل أمر يتعلق به مصلحة دنيوية للعبد ولا يترتب عليه ثواب فهو المقصود بمعنى الإرشاد أما ما كان فيه مصلحة أخرىية كالعبادات أو ما ترتب عليه ثواب فما يسمى إرشادا بل يسمى ندبا واستحبابا الإذن هذا لما يأتي بعد استئذان يعني أنت لما في وهذا سيأتينا أيضا في الفصل الآتي أي أمر يأتي بعد استئذان فإنه لا يدل على الطلب ولا على الأمر أما ترى ابنك الصغير إذا قال لك يا أبتي أذهب ألعب فتقول له العب ما أمر أنت تأمره باللعب بحيث إذا لم يذهب ويلعب عاقبته لأنه خالف أمرك مع أن الصيغة افعل لكنها ما حملت على الوجوب والسبب أنها جاءت بعد استئذان فما جاء بعد الاستئذان لا يحمل على الوجوب بل يحمل على الإذن قال أيضا والتأديب يا غلا سمي الله هذا فعل أمر وكل بيمينك هذا فعل أمر وكل مما يليك قالوا هذا تأديب لا أمر إيجاب ما الفرق قالوا ما كان من الآداب ليس في العبادات فإنه يحمل على التأديل وهو أيضا يدخل في المستحبات لكن يجعلون مصطلح المستحبات أو السنن أو المندوبات في أبواب العبادات والأدب في أبواب العادات الامتنان مثل قوله تعالى كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا كلوا فعل أمر لا يراد الأمر لا إيجابا والاستحبابا بل يراد الامتنان لو قال قائل هو بمعنى الإباحة فهو قريب منه الإكرام قول الله تعالى لأهل الجنة ادخلوها بسلام آمنين هذا صيغة أمر لكنه يراد به في هذا السياق الإكرام قوله, قوله وجزاء مثل قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ادخلوا صيغة أمر لكن جاءت في سياق الجزاء لأهل الجنة بعملهم الوعد وأبشيروا بالجنة التي كنتم توعدون أبشروا صيغة أمر التهديد اعملوا ما شئتم تلاحظ أنك كثيرا ما قرأت تلك الآيات أو سمعتها فلم يقع في ذهنك أبدا أن المراد بها أمر الشريعة الذي يراد به فعل الشيء المترتب عليه الإلزام بحيث يأثم العبد أو يعاقب في حال المخالفة ما الذي جعل ذلك المعنى مستقرا سياق الكلام والعربي يفهم ذلك فلما فصلوا هذا والتقطوه وزعوه على تلك المعاني الإنذار مثل قوله تعالى قل تمتعوا قليلا فإن مصيركم إلى النار قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار التحسير كل صيغة أمر يخاطب بها المرء لإقامة الحسرة في قلبه قل موتوا بغيظكم هذا ليس فعل أمر أمرهم أن يموتوا لكنه على معنى التحسير قوله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون التسخير مثل قوله كونوا قرادة خاسئين ليس المراد أن يكونوا قرادة باختيارهم بل هو كما قال بالتسخير والتعجيز قل فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم هذا أمر وإهانة ذق إنك أنت العزيز الكريم لا يراد به الأمر أن يتذوق بل هو على سبيل الإهانة لأهل النار الاحتقار قوله ألقوا ما أنتم ملقون في قصة موسى عليه السلام احتقارا لصنيعهم وما أرادوا به من الكيد لموسى عليه السلام التسوية قال فاصبروا أو لا تصبروا اصبروا فعل الأمر لكن ما يراد به الأمر ولا الطلب لكن جاء بالمقابل يعني سواء صبرتم أو لم تصبروا فالمراد به التسوية الدعاء في كل صيغة أمر تغفر وارحم وعفوا وتكرم وقبل واشفي وعافي وارزقني كلها صيغة صيغة أمر والمعنى فيها الدعاء التمني ويضرب له المصوريون كافة البيت المشهور على أيها الليل الطويل ألنجلي ألنجلي إنجلي فعل أمر لكنه يخاطب الليل أن ينجلي وليس ينجلي الليل باختياري لكن إنجلي هذا فعل أمري قال أراد به التمني أن ينجلي الليل حتى ينكشف ما به من الهم والسهاد والألطف في الاستدلال لمعنى التمني وإن كان قريبا وليس تمنيا حقيقا قول النبي عليه الصلاة والسلام كن أبا ذر في الحديث الصحيح وفي الحديث الآخر كن أبا خيثما كن أبا ذر ولا يخاطبه وأبو ذر بعيد عنه رضي الله عنه لكن قوله كن كان يتمنى أن يكون الشخص أمامه أبا ذر رضي الله عنه فكان كذلك فهو نوع من التمني أن يكون الشخص الذي رآه عليه الصلاة والسلام من سماه من الصحابة كما القدرة إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون الخبر فليضحكوا قليلا فعل مضارع مقترن بلام الأمر لكنه لا يراد به الأمر ما أمرهم الله بالضحك قال فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا هو خبر يعني أنهم في دنياهم يضحكون وسيبكون كثيرا يوم القيامة التفويض أيضا قول السحرة لفرعون سحرة فرعون فاقضي ما أنت قاضم هو تفويض يعني افعل ما بدا لك وقد وكلوا أمرهم إلى الله عز وجل التكذيب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين صيغة أمر لكن أراد به تكذيبهم في دعواهم المشورة فانظر ماذا ترى قول إبراهيم عليه السلام الخليد لابنه إسماعيل الاعتبار انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أمر لقراد به إلقاء النظرة لوقوع العبرة بعظيم خلق الله التعجب انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا قال رحمه الله في آخر هذه المعاني وإرادة امتثال أمر آخر هذا من ألطف المعاني يأمرك بأمر ولا يريد منك الأمر لا وجوبا ولا استحبابا ولا إباحة ولا تهديدا ولا وعدا ولا وعيدا يريد منك شيئا آخر من خلال هذا الأمر فهمته إرادة أمر بامتثال أمر آخر قوله عليه الصلاة والسلام كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل والحديث في المسند يقول كن عبد الله المقتول يأمرك أن تطلب القتل على يد صاحبك ليقتلك يعني ستكون ممتثلا لو ذهبت فعطيته رقبتك لتقول امتثلت أمره عليه الصلاة والسلام ماذا أراد الحديث ماذا يريد الحديث ماذا يريد يريد الكف عن الفتنه صح يريد الابتعاد عن مواطن الفتن يريد الاستسلام والكف عن المشاركة في الفتنة لكنه عبر بأمر آخر فهذا الذي نقول إرادة امتثال أمر آخر أراد الكف عن المشاركة في الفتنة والاسترسال مع الشيطان فقال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل نعم وكله دع وترك هذا يتعلق بتعريف الأمر استدعاء فعل بقول. قالوا اقتضاء فعل ولما ينصون على أن المطلوب في الأمر فعل ليخرجوا ما كان المطلوب منه الكف عن الفعل لأن طلب الكف لا يكون أمرا بل نهي لما يقول لك لا تشرق به شيئا لا تقتل النفس التي حرم الله لا تقرب مال اليتيم كل هذا طلب للكف عن الفعل للفعل واضح؟ طيب ممتاز هكذا لما قالوا استدعاء فعل يخرج استدعاء ترك الفعل فإن استدعاء ترك الفعل نهي وليس أمرا ممتاز طيب سؤال ماذا لو كان طلب الكف عن الفعل بصيغة أمر فهل تنظر إلى معناه فتعتبره نهيا؟ أو إلى لفظه فتعتبره أمراً قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع هذا أمر ولا نهي أمر بإيش أمر بإيش أمر بالترك قلت قبل قليل أمر بالترك نهي وليس أمراً دع ما يريب يا أيها الذين نمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ذروا أتركوا هذا أمر أو نهي أمر أو نهي فأخذ باللسان وقال كف عليك هذا كف هذا أمر أو نهي كف اللسان أمر أو نهي أمر بإيش أمر بالكف نحن نقول أمر بالفعل هذا الذي جعل السبكيه في جمع الجوامع لما عرف الأمر قال اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف أخرج هذا لأن المدلولة بكف وأخواتها أمر وإن كان المعنى تركا أو كفا فغلب جانب اللفظ على جانب المعنى إذا لما أقول دع وترك وكف وذر سأنزلها في الأصول على قواعد الأمر وأبوابه أو سأتركها إلى باب النهي ومسائله وقواعده إيه سأجعلها في باب الأمر قال رحمه الله وكنهي دع وترك كنهي مثله في إيش في المعنى إذا احتاج إلى التنبيه عليه لأن صيغتها صيغة أمر دع وترك وذر فهو أمر صيغة وحكم وهو نهي في اقتضاء الكف هو نهي معنى قال وكنهي يعني من حيث المعنى هو يدل على طلب الكف عن الفعل دع وترك وأخواتها نعم فصل الأمر مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب شرعا عند الآئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع الأمر حقيقة في الوجوب طيب وما عداها من المعاني التسعة وتسعين أو تسعمائة وتسعة وتسعين معنا؟ كلها مجاز ما معنى مجاز؟ لا يحمل لفظ الأمر عليها إلا بقرينة ما القرائن ليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة ومهما اجتهد بعض الباحثين والدارسين ومن يعتني بالمسألة ويجمع بعض الصيغ للقراء فهي على سبيل التمثيل وليس الحصر فهي كثيرة جدا والمسألة يا إخوة تعود إلى أساليب العرب في الكلام وأساليب العرب ممكن أن تضبط ببعض القواعد لتقريب الصورة لا على الحصر والتقنين الذي لا يشذ عنه شيء وهذه من أدق المسائل في دلالات الألفاظ قال الأمر مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب سؤال في وإذا كانت معه قرينة فعلى ماذا يحمل؟ على ما تدل عليه القرينة فإن دلت القرينة على الاستحباب استحباب على الإباحة التهديد الوعيد الإنذار، التعجيز، التسخير، التحسير، كل ما تقدم من المعاني فبحسب القرينة إذا الأمر مجرد عن قرينة حقيقة في الوجوب شرعاً, شرعاً عند لئمة الأربعة هل هذا الوجوب مستفاد من اللغة أو من الشرع أو من العقل؟ مذاهب ثلاثة عند الجمهور فمنهم من يقول عقلا كما يقول بعضهم وإنهم من يرجح أن الوجوب مستفاد شرعا كما رجح الجويني ومنهم من قال مستفاد لغة كما رجح الشيرازي ومع كل قول قال به طائفة من الجمهور هذا القول هو أصل القاعدة في المذاهب الأربعة لكن تحتها ما يقارب أربعة عشر مذهبا وقولا عند الوصوليين في أن الأمر المطلق أو المجرد عن القرينة على ماذا يحمل؟ فيه أكثر من ثلاثة عشر قولاً سوى هذا القول. فمنهم من يقول هو حقيقة في الندب مجاز في غيره، ومنهم من يقول حقيقة في الإباحة مجاز مجاز في غيره، من يقول حقيقة مشترك بين الوجوب والندب، ومنهم من يقول أول الإباحة كذلك، ومنهم من يقول بل هو للقدر المشترك بين الوجوب والندب لا أنه مشترك. والفرق أنك لو قلت هو مشترك جعلته حقيقة في المعنيين، ولو قلت للقدر المشترك فهو من باب التواطع والمسألة طويلة الزيل يخفينا أن المذهب موافق للمذاهب الأربعة أن الأمر المجرد عن القرينة محمول على الوجوب شرعا فبالتالي حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا قاعد أحدكم في الصلاة فليتعوذ بالله من أربع على ماذا يحمل على الوجوب إلا بقرينة طب وانتم جميع مذاهبكم الأربعة لا حنفية ولا مالكية ولا شافعية ولا حنابلة ما أحد يقول بالوجوب فما الذي صرف الأمر في هذا الحديث عن الوجوب؟ ها حديث لا حديث المسيء في صلاته يخرج ما عدا الأركان أما الواجبات فكثير غير مذكورة في حديث المسيء صلاته نعم لا بس أيضا ثم يدعو بما شاء هل الدعاء بعد التشهد واجب طيب ما الذي صرف هذا الأمر عن الوجوب ثم ليدعو في لفظ ثم ليختر إجماع لا ما في إجماع قبل قليل نقول الظاهرية وطاووس كان أمر بعض ولديه بعادة الصلاة لأنه ما ذكر الدعاء ها طيب أو يكون عندكم واجب للدرس القادم أظن عندكم واجب الدرس الماضي ما ما أتفق لا ما قال إن شاء لو قال إن شاء كان تخيرا قال ليدعو بما شاء بعدين أترك السؤال هذا سؤالي حديث التشهد والتعوذ من أربعة قال ثم ليتعوذ بالله أمر من أربعين طيب هذا واجب عندكم لدرس القادم ما الذي جعل الجمهور الأئمة الأربعة لا يقولون ما في مذهب من المذاهب الأربعة ذكر أن من واجبات الصلاة قول هذا الدعاء طيب ومثله حديث أبي بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل قل, قل أليس فيع الأمر قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ما أحد قال إن هذا من واجبات الصلاة ممتاز هذا هذا جواب هذا حديث, حديث أبي بك لأنه جاء بعد سؤال وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله أنه ما لم يتجرد ما لم يقترم بقرينا لا أن يفعله صلى الله عليه وسلم أو يلتزمه له دلالة نحن نتكلم الآن على أمره قال إذا صلى أحدكم أو إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربعه خلاص هذا واجب عندكم للدرس القادم إن شاء الله نعم. ولتكرار حسب الإمكان وفعل المرة بالالتزام طيب هذا النوع الثاني أو المسألة الثانية الأمر يدل على ماذا من حيث التكرار وعدمه من حيث العدد الأمر من حيث هو أمر أقيم الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام هل يدل على التكرار يعني أنه لا يتحقق الامتثال إلا بإتيان المأمور بتكرار أم يكفي في الامتثال الإتيان بالمأمور مرة واحدة مذاهب عند الأصوليين أشهرها القولان المتقابلان إن الأمر يدل على التكرار أو الأمر لا يدل على التكرار ومنهم من يزيد تفصيلا ببعض التفصيلات قال ولتكرار الأمر المطلق غير المقيد بقارينة ليش نقول غير المقيد متى جاء القيد قال إن الله كتب عليكم الحج فحج فقال رجل أكل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع فهو نص هذا مقيد الحج مرة لا نتكلم على الأمر الذي دل على تكراره كل حين ولا على الأمر الذي نص على أنه مرة واحدة الأمر المطلق الذي لم يقترن بقرينة لا على التكرار ولا على عدم التكرار ما الذي يحمل عليه قال هنا لتكرار حسب الإمكان هذا الذي عليه أكثر الحنابلة وبعض الحنفية وحكي عن مالك الرواية الأخرى عن أحمد لا تكرار في الأمر إلا بقرينة وهذا الذي اختاره الموفق ابن قدامى في الروضة والطوفي في مختصره وهو اختيار الرازي والآمدي وابن الحاجب فقولا شهيران للمصوريين هل الأمر يدل على التكرار أو لا والذي اختاره الموفق والطوفي وهو ترجيح الأئمة الرازي والآمدي وابن الحاجب أقرب إلى قواعد اللغة كيف يعني؟ يعني أن الأمر من حيث هو أمر في اللغة افعل صلي زكي حج صم إلى آخره الأمر في اللغة عند العرب لا يدل إلى إلا على طلب الفعل بقطع النظر عن عدد المرات الأمر من حيث هو صيغة لا يتناول العدد لا مرة ولا تكرار، لكن المرة الواحدة من ضرورات الامتثال، فدلالة الأمر على المرة ليس من حيث الصيغة ولا اللفظ ولا اللغة بل من حيث العقل لا يتحقق هذا الالتزام لا يتحقق الامتثال إلا بالمرة، فالمرة من ضرورات الامتثال، ولهذا قال المصنف وفعل المرة بالالتزام يعني من ضرورات الامتثال. فهذا أيضا من أشهر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأصوليين نعم. ومعلق بمستحيل ليس أمرا تقرر أن الشريعة لا تكلف بالمحالات وبالتالي فهذه القاعدة لا محل لها في قواعد نصوص الشريعة لأن الشريعة لا تطلب بمحال وكذلك لا تأمر أمرا يكون معلقا بأمر مستحيل فلو حصل فلن يكون أمرا يقول مثل قولك صلي إن كان زيد ساكنا متحركا هذا تناقض ومستحيل أن يكون زيد لا ساكنا ولا متحركا أو يكون في الوقت نفسه متحركا ساكنا فتعليق الأمر بمستحيل مثل الأمر بالمستحيل فلا يسمى أمرا نعم وبشرط أو صفة ليس بعلة لم يتكرر بتكررهما ما حكم الأمر يا مشايخ؟ حكم الأمر المعلق بصفة أو بشرط يدل على التكرار الآن اتفقنا الأمر المطلق غير المقيد بقيد ولا مقتر بقرينة على ماذا يدل؟ الذي قرر المصنف على التكرار والقول الآخر الذي رجحه الموفق والطوفي على عدم التكرار طيب انتهينا لكن ماذا لو علق الأمر بقيد صفة يعني أو شرط يدل على التكرار باتفاق يتكرر الأمر بتكرر الصفة أو الشرط الذي علق به مثال وإن كنتم جنوبا فتطهروا. فإذا كنت البارحة جنوبا وتطهرت امتثلت أو ما امتثلت تثلت وبعد يوم يومين حصلت جنابة تقول خلاص انتثلت أمس لا يتكرر الأمر بتكرر الشرط الشرط أي شرط الذي يدل على التكرر متى كان الشرط في معنى العلة تكرر الأمر بتكرره لأن معنى الأمر هنا أن الجنابة علة لوجوب الطهارة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما سرق سارق في البلد فقطعنا يده ثم بعد مدة سرق آخر نقول خلاص انت قبل شهر قبل سنة قطعنا يد سارق هذا تعليق بصفة كل من وقع عليه هذا الوصف اتجه الأمر فقطعوا أيديهما الزانية والزاني فاجلدوا زنا زانن العياذ بالله فأقيم عليه حد الجلد في البلد وبعد مدة وقع من آخر هذا الصفة وذلك الشرط الذي اقترن به الأمر يتكرر الأمر بتكرره لأن ذلك الصفة, الصفة وذلك الشرط يحملان معنى العلة وأنتم تعلمون أن الحكم يدور مع علته كلما وجدت العلة وجد الحكم كلما وجدت الصفة أي صفة التي تحمل معنى العلة أو الشرط أي شرط الذي يحمل معنى العلة فإنه كذلك يتكرر الأمر بتكرره كل هذا ليس مسألتنا لكن حتى تفهم مسألتنا لا بد من فهم هذه ماذا لو كان الشرط أو الصفة التي علق بها الأمر ليس بعلا لا يحمل معنى العلا مثل يعني هذا قد يعز مثاله في الشريعة لو, قلت لو ضرب الوصوليون مثلا بقولهم إذا دخل الشهر فأعتق عبدا من عبيدي كلمك اليوم واليوم هو مثلا التاسع عشر أو العشرين من شهر ربيع. قال لك إذا دخل الشهر فاعتق عبدا من عبيدي ودخل شهر ربيع الآخر فاعتقت عبدا من عبيده. هل يلزم التكرار في الشهر الذي يليه في جماد الأولى ثم جماد الآخر ثم رجب وكلما دخل شهر اعتقت عبدا؟ طيب ما الفرق بين هذا وبين وإن كنتم جنبا فتطهروا هناك. اغتسلت المرة الأولى وقلت ما يكفي كلما تكررت الجنابة لا بد أن يتكرر حكم الطهارة فهنا ليش ما تكرر كلما دخل الشهر وتعتق عبداً؟ نعم هذا هو يقولون هذا الشرط لا يحمل معنى العلة يعني ما في مناسبة بين العتق ودخول الشهر إلا كلامه هو قال رحمه الله وبشرط إيش يعني وبشرط؟ الأمر المعلق بشرط أو صفة ليس بعلة لم يتكرر بتكررهما نعم. وللفور وللفوري انتقلنا إلى مسألة الثالثة من مسائل الأمر على ماذا يدل الأمر من حيث الزمن المسألة يا إخوة فيها قولان كبيران شهيران للأصوريين في المذاهب الأربعة إذا قال الله ولله على الناس حج البيت أو قال وآت الزكاة أو قال وآت حقه يوم حصاده ونحو ذلك من الأمثلة فإما أن يقترن الأمر بما يدل على زمن الامتثال المراد مثل وآت حقه يوم حصاده صاحب المزرعة متى يخرج زكاة زرعه يوم حصاده حدد هذا على الفور طيب فإذا تراخى كان آثما طيب حصد الحصاد وأخرجه ووضعه في المستودع وقال عندي سفر ثم قال أنا مشغول ثم قال حتى أجد وقتا ثم أصاب الزرع آفة أو سرق من المستودع فالزكاة واجبة في ذمته لا تسقط عنه ليش؟ لأن الأمر للفور وقد استقر الوجوب بذمته ويتحمله بتراخيه. ماشي؟ طيب ماذا لو كان الأمر هذا غير معلق غير معلق بقيد يدل على زمن الامتثال ولله على الناس حج البيت من استطاع أن استطعت هذا العام هل يجب علي أن أحج هذا العام وإلا كنت آثما وأتحمل تبعة ذلك فإذا ميت وجب على أهلي وورثتي أن يحج من تركتي أو لا هو على التراخي بل لم يتيسر له الحج هذا العام يحج العام الذي بعده فهي على الاستطاعة وعلى التراخي هذا أثر الخلاف وأشهر مسائله الحج وزكاة المال ليس زكاة الزرع لأن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله عن الناس البيت تدل على الأمر ولم يقيد فمن الأصوليين والفقهاء من قال هو للفور وهذا مذهب الحنابلة والحنفية أن الأمر يدل على الفور ثم سرد هنا كل الأدلة التي جاءت إغراء للعباد سارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات وكل نص يدل على أن المسارعة إلى الامتثال ونيل المرضات من الله عز وجل محمودة في الشريعة واستدل بها على أن الأمر يدل على على فور الامتثال وجوبا ما الذي يترتب على القول بأن الأمر يدل على الفور؟ وجوب ذلك في الذمة ثم القضاء إن كان مما يقضى أو تحمل تبعة ذلك إن كان مما يبقى في الذمة حتى يؤدى القول الآخر طبعا هذا القول للحنابلة وللحنفية وأيضا قال به الظاهرية ومن المالكية والشافعية بعض أصحاب هذين المذهبين قال به والقول الآخر الذي عليه جل الشافعية والمالكية أن الأمر لا يستلزم الفورة وللتنبيه فمن الخطأ أن تعبر عن المذهب الثاني بقولك إن الأمر يدل على التراخي لألا يفهم أنهم يوجبون التراخي لهم يقولون يدل على جواز التراخي فلو امتثل فورا ذا أبرأ ذمته وأجزأ عنهم للفائدة اقرن بين مسألة اقتضاء الأمر للفور من حيث الزمن واقتضائه للتكرار من حيث العدد من قال؟ كل من قال الأمر يقتضي التكرار يقول هنا إنه يقتضي الفور وإلا كان تناقضا كل من يقول الأمر يقتضي التكرار هو عنده من حيث الزمن يقتضي الفور ومن لم يقل بالتكرار ها اختلفوا من لم يقل بالتكرار هناك وهو الذي تقدم معنا قبل قليل من لم يقل بالتكرار الذي هو أيضا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنفية لا يقولون بالتكرار فهم مختلفون في مسألة الفور فقال الحنفية يقتضي الفور وقال غيرهم لا يقتضي وأشهر مسائدي كما قلت لك الحج من استطاع ولم يحج من عامه كأن, كأن يكون فقيرا ثم في شعبان أو في رمضان وجد مالا واستطاع أن يحج كان مريضا فشوفي فاستطاع أن يحج ولم يحج من عامه فمات فإن قلت الأمر للفور قلت وجب على ورثته أن يحج عنه وأن يخرج من ماله إلى آخره وكذا الزكاة ما لو وجبت الزكاة في ماله فأخر إخراجها فسرق المال أو نقص النصاب أو تلف ونحو ذلك فإنه واجب في ذمته مرة أخرى سأقول لكم الصحيح لغة أن الأمر من حيث هو أمر صيغة لفظية فإن اللغة من حيث إفعل إفعل لا علاقة لها لا بالزمن ولا بالعدد لها علاقة بإيجاد الفعل الذي توجه له صيغة إفعل أما الزمن أو العدد فتلك مسألة أخرى يمكن الاستدلال عليها بوجوه أخرى غير صيغة إفعل وكلام الوصولين الأمر افعل هل يدل على الفور أو على التكرار المذهب عموما أنه من حيث العدد يدل على التكرار ومن حيث الزمن يدل على الفور نعم وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخيا أو مقيد به بعده قضاء بالأمر الأول الآن في المذهب من حيث الزمن الأمر ماذا يقتضي الفور فإذا لم يمتثل فورا ممتثل فورا ما أدى الزكاة فورا اكتمال نصاب المال ولا حج في سنته التي وجب عليه فيها الحج وأخر ذلك إلى وقت آخر هل يكون قضاء أو أداء القضاء في العبادة بعد وقتها المقدر صح طب هم يقول الأمر يقتضي الفور ممتثل فورا وأخر لما جاء يفعل العبادة هل تكون قضاء أو أداء مقتضى القول بالفورية أنه سيكون قضاءا ثم قالوا هل هو قضاء بالأمر السابق أو بأمر جديد قال المصنف وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخيا يعني ما جعل له تحديد وقت كالحج قال فإنه يكون قضاءا بالأمر الأول يعني بالأمر الذي دل عليه النص ابتداء أو فعل عبادة مقيدة بوقت بعد خروج الوقت المسألة الثانية هذه باتفاق بين المذاهب أن كل عبادة يخرج وقتها المقدر شرعا ففعلها المكلف بعد خروج وقتها تسمى قضاءا ثم اختلفوا هل هو قضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول والفرق أن العبادات التي دل الدليل على وجوب القضاء فيها لا خلاف مثل من نام عن أو نسيها فليصليها إذا ذكرها سؤال ماذا لو لم يأتي نص؟ بهذا هل تعتبر قضاء الصلاة واجبة فمن يقول إنه قضاء بالأمر الأول يقول أنا ما أحتاج يكفيني قول الله أقيم الصلاة فالصلاة واجبة ولو خرج وقتها يبقى الوجوب في ذمته حتى يؤديه ومن يقول لابد من أمر جديد يقول إذا لم أجد نصا مثل من نام عن صلاة أو نسيها فلن أطالب المكلف بالقضاء لأنه لا دليل هذا محل خلاف قال المصنف رحمه الله المذهب أن القضاء بالأمر الأول إذن فلا حاجة إلى دليل إيجاب القضاء ما لم ينقل فيه أمر بالقضاء يكون مأمورا بالأمر الأول ويقتفى به لكن المسألة التي تحتاج إلى تنبيه الشطر الأول فعل العبادة التي لم يقيد وقتها وتراخى فيها المكلف بناء على أن المذهب أن الأمر للفور فيكون تأخيره عن الفور مع أن الجوين ينقل الإجماع على أنه أداء فالتكلف اعتباره قضاء بناء على القول بالفوري واحدة من لوازم القول الذي تمت الإشارة إليه والله أعلم والأمر بمعين نهي عن ضده معنى وكذا العكس ولو تعدد ضد الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده يعني الأمر ببر الوالدين هل هو نهي عن العقوق الأمر بتوحيد الله هل هو نهي عن الشرك الأمر بكل المأمورات هل هو نهي عن أبدادها طيب ارجع مرة أخرى إلى اللغة أنا لما أقول لك قم قف أنهاك عن ماذا عن الجلوس أو الاضطجاع أو عن المشي والحركة السؤال المتكلم لغة إذا قال لك اجلس وينهاك عن ماذا الآن الصيغة افعل يأمرك بالجلوس فهل هذا الأمر يحمل نهيا الجواب نعم أنت لن يتحقق لك امتثال الأمر فتجلس إلا إذا تركت أضداد الجلوس ما أضداده الوقوف والاتجاه والتحرك والمشي لن يتحقق لك إلا إذا تركت السؤال هو هل هذا الأمر نهى عن ضده لغة يعني العرب تقول اجلس فتفتح المعجم معناه لا تقف لا هل الأمر بهذا الشيء نهي عن ضده معنا والتزاما الجواب نعم المذاهب هنا ثلاثة المعتزلة يقولون الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لفظا ولا معنى بناء على أصلهم في أنهم ينفون صفة الكلام ولا شيء له صيغة والأمر عندهم الإرادة فيجعلون الأمر بالشيء عين النهي عن ضده قابلهم الأشاعر بالعكس تماما أما تقدم أنه ليس للأمر صيغة وليس للعموم صيغة فقولهم اجلس أصلا ما دل على طلب شيء حتى يدل على غيره فيقولون الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده لأنه لا صيغة له أصلاً فعلى كل حال هل هو نهي عن ضده أو هو عين النهي عن ضده كل ذلك مما وقع فيه الخلاف والمذهب الوسط الذي ذكره المصنف هو الحق هو الذي تقتضيه اللغة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده معنا ليس لفظاً وكذا العكس ما العكس؟ النهي عن الشيء فإذا قال لك لا تجلس فكيف تكون ممتثلاً؟ بجميع أضداده؟ لا بأحد. طيب ولهذا يعبرون عن قاعدة فيقولون الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده لأن ذلك من باب التلازم فلا يتحقق الامتثال إلا بهذا المعنى قال المصنف رحمه الله والأمر بمعين نهي عن ضده فيقول المعتزلة ليس نهيا لأن الأمر إرادة وهو هنا ما أراد إلا أن يقول لك إجلس أو اسكت فليس متناولا له ما أراد خالفت الأشاعر فقالوا هو عين نهي عن ضده لفظا ومعنى لأن الأمر معنا في النفس فلا صيغة له فسواء جعلت الصيغة للطلب أو للدلالة على عكسها قال وكذا العكس اتفاقا أن النهي بالشيء أمر بأحد ضدي قال ولو تعدد ضد يعني إذا كان الشيء له أكثر من ضد فهل يشمل جميعها وقد علمت الفرق بين الأمر والنهي غير أنهم يقولون إن النهي أمر بأحد أضداده لزوما فلا يتحقق الامتثال للنهي إلا إذا ترك جميع الأضداد فإذا قال لك اجلس فإنك يتحقق لك الجلوس فقط فأنت تارك لجميع الأضداد نزوما وإذا قال لك لا تجلس تحقق لك امتثال بأحد صور الأضداد ويكفي ذلك وخرجوا على هذا مسائل ومن فوائد هذا يا إخوة أنه ربما يستدل القائل على وجوب شيء بغير صيغة إفعل بصيغة لا تفعل والعكس يستدل الفقيه على تحريم الشيء بغير صيغة النهي بالصيغة افعل كيف من القاعدة؟ يعني مثلا عموم الأدلة التي أمرت بإعفاء اللحى أمر أرخ اللحى وفر اللحى أعف اللحى ليس فيها نهي فمن أين قال الفتا يحر محلقها أو من قال يكره بالكرها ما فيها صيغة نهي فمن القاعدة وقس عليها نماذج كثيرة يضربون لها الأمثلة في أنه يستفاد من هذه القاعدة في تقرير أحكام قد لا تكون الأدلة جاءت بصيغة أحد صيغ الأمر ليستدل به على الوجوب أو العكس لم يأتي بصيغة النهي ليستدل به على التحريم نعم. وندب كإيجاب الندب كالوجوب في اقتضائه النهي عن ضده من حيث المعنى لكن هل يكون ضد المندوب حراما لا سيكون ضد المنهي مكروها كراهة تنزيه لأنه في الجملة مأمور به. نعم. والأمر بعد حظر سؤال تعليم بعد سؤال تعليم للإباحة ونهي بعد أمر للتحريم. هذه من صوارف دلالة الأمر على الوجوب وهي بعض دلالات السياق. الأمر فصطادو أين الأمر نهي عن الاصطياد حال الإحرام. ثم قالوا وإذا حللتم فاصطادوا ما قالوا إنه من واجبات التحلل من الإحرام حجا أو عمر أن يذهب فيصطاد طيب أمر الله فاصطادوا فعل أمر هل هذا أمر يراد به رفع الحظر السابق لو أنك في بيتك مع أولادك أصدرت لهم أمرا فقلت لهم اجلسوا قلت لهم نهيا ابتداء فقلت لهم لا خروج اليوم ولا لعب ولا حلوة ثم لما يعني اعتذروا وتأسفوا منك ورضوا خاطرك أو أدوا ما أردت حفظوا الواجب في درس القرآن وأدوا واجبات المدرسة قلت لهم اخرجوا العبوا قلوا حلوى أمرك هذا الآن ما دلالته عند الطفل فضلا عن الكبير البالغ أن ذلك المنع السابق أزلناه غاية ما فيه أنك تريد بذلك الأمر وهو صيغة أمر أن ترفع ما كان حظرا أو ممنوعا سابقا خلاص هو هذا فالأمر بعد حظر إنما يراد به رفع الحظر السؤال إذا رفع الحظر فما الحكم الذي سيظهر اختلفه فمنهم من قال إذا رفع الحظر دل الأمر على الإباحة واستدلوا بأمثلة وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة يوم الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله دل على الإباحة وإن كان بعض الفقهاء يرى أن التجارة والبيع والشراء بعد صلاة الجمعة مستحب للآية قال ولا تقربهن حتى يطهر في الحيض فإذا تطهرن فأتوهن هذا أمر فهل يجب على الرجل إتيان زوجته بعد طهره من الحيض أمر إيجاب أو استحباب قالوا لا هذا على الإباحة وأمثلته متعددة هذا القول بالإباحة الذي عليه الجمهور القول الثاني الذي يقابله قوة أن الأمر بعد الحظر للوجوب كالأمر ابتداء وهذا رجحه عدد القاضي أبو يعلى رجحه الشيرازي والسمعاني والرازي القول الثالث أيضا الذي يدانيه قوة ورجحه شيخ الإسلام بن تيمية ويقول إنه القول الذي ينعقد به الجمع بين الأدلة ولا يخرج عنه قول السلف أبدا يقول إن الأمر إذا جاء بعد حظر دل على رفع الحظر وعودة الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر حريم وقيل للكراها والسبب أن النهي أقوى من الأمر في جملة من المسائل سيأتينا في مجلس الشهد القادم إن شاء الله وكأمر خبر بمعناه الخبر بمعنى الأمر يعامل معاملة الأمر وقد تناظر في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية مع ابن الزملكان رحمة الله على الجميع وانتصر شيخ الإسلام للقول بأن الخبر بصيغة الأمر يعامل معاملة الأمر إيش يعني يعني مثلاً والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين جملة خبرية تحمل معنى الأمر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروع جملة خبرية ما قال ليتربصنا أقول لتتربص المطلقات جملة خبرية لكنها بمعنى الأمر ومن دخله كان آمنا خبر بمعنى الأمر وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن كل تلك جمل خبرية تحمل معنى الأمر فهي تدل على الأمر فهل تعاملوا في قواعد المصور معاملة الأمر يعني تدل على الأمر وعلى النهي عن ضدها من حيث المعنى وكل المسائل قال المصنف كأمر خبر بمعنى يعني الخبر إذا جاء بمعنى الأمر فهو كالأمر في كونه حقيقة في الوجود ويترتب عليه أحكام الأمر إلى آخره والنهي كذلك كيف كذلك؟ إذا جاءت الجملة الخبرية بمعنى النهي مثل قوله تعالى لا يمسه إلا المطهر هذه جملة خبرية ما قال لا تمسوه إلا حال الطهارة ليس نهيا جملة خبرية فيها نفي لكنها تحمل معنى النهي وأمثلة الكثير التي جاءت قال كذلك أيضًا يحمل على دلالته نعم وأمر بأمر وأمر بأمر بشيء ليس أمر به هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به وأشهر ذلك من الأمثلة حديث عمر رضي الله عنه لما طلق ابنه عبد الله مرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها مره الخطاب لمن؟ لعمر أن يأمر من؟ ابنه عبد الله هل أمر النبي عليه الصلاة والسلام هو في النهاية أمر لابن عمر بمراجعة زوجته؟ الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به من الشريعة مروا أولادكم بالصلاة لسبع الأمر لمن؟ للآباء أن يأمروا أولادهم هل هذا أمر من الشريعة للأولاد بالصلاة؟ لا وهكذا وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها أمر بأمر الأهل هل هو أمر للأهل بالصلاة؟ قال الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به وهكذا ستنزل عليه بعض المسائل التي يستدلون بها بهذه الطريقة نعم وخذ من أموالهم وخذ من أموالهم صدقة ليس أمرا لهم بإعطاء الخطاب لمن خذ من أموالهم صدقة الرسول صلى الله عليه وسلم سيأخذها ممن أمر أن يأخذ منهم الصدقة هل الآية أمر لقومه بإعطاء الزكاة قال الأمر بالأخذ متوقف على الأمر بالعطاء يعني كيف سيأخذ إلا إذا أعطى ركزوا معي ليش يطرح الأصليون هذه المسألة يعني هل يستقيم لك أن تستدل على وجوب دفع الزكاة فتقول قال الله خذ من أموالهم فيقول لك السائل هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام من يأخذ فتقول له الأمر بالأخذ أمر بالإعطاء نريد تقعيد هذه فوائد علم الوصول تقعيد القواعد التي يبنى عليها الاستدلال الأمر بالأخذ أمر بالإعطاء قال الباقلاني هو أمر بالإعطاء لا بهذا الطريق ليس من الآية قال بل بالإجماع أنه وقع الإجماع على أنه يجب أن يعطوا رسول الله عليه الصلاة والسلام صدقة أمواله. نعم وأمر بصفة أمر بالموصوف الأمر بالصفة أمر بالموصوف قوله عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة أمر بالاستنشاق أو بالمبالغة فهل يستقيم أن أقول إن الاستنشاق واجب في الوضوء والدليل الحديث أبي داود الترمذي وبالغ في الاستنشاق مرة أخرى سأقول لك وظيفة الأصول هو تقعيد القاعدة ما قال واستنشق قال وبالغ في الاستنشاق قالوا خلاص الأمر بالصفة ها أمر بالموصوف فطالما أمر بصفة دل على أن الموصوف أيضا واجب الأمر بالطمأنينة في الركوع والسجود هو أمر بالركوع والسجود نفسيهما ولهذا مثلا استدل الحنفية على وجوب التلبية في الحرام بقوله في حديث جبري عليه السلام قال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية الأمر برفع الصوت بالتلبية هل هو أمر بالتلبية؟ على القاعدة نعم الأمر بالصفة أمر بالموصوف فطالما أمر برفع الصوت بالتلبية فهو أمر بالتلبية وإن عورض بأنهم جعلوا الندب إلى الصفة وهو رفع الصوت دليلا على وجوب التلبية ذاته وفيه نقاش فقهي وأمر مطلق ببيع يتناوله ولو بغبن فاحش ويصح ويضمن النقص لو قال لك بيع كذا بيع سيارتي بيع داري ومزرعتي وبستاني الأمر المطلق يتناول أي صورة يقع عليها البيع ولو وقع بغبن فاحش يعني أمرك أن تبيع داره التي تسوى مليون فبيعتها بثلاثمائة ألف قال يصح البيع وينعقد ولو وقع الغبن فاحشا ويضمن النقصة هذه تعود إلى مسألة عندهم في الأصول الأمر بما كلية إذا أتى بمسماهم تثل واللفظ لم يتناول الجزئيات ولم ينفها فهي مما لا يتم الواجب إلا به فقيل تجب عقلا لا قصدا وبالتالي فقوله بع هل يشمل ذلك قالوا يصح ولو بغبل فاحش ويضمن النقصة نعم والأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا عمل بهما هذه مسألة أخيرة ختم بها المصنف رحمه الله مسائل دلالات الأمر الأمران المتعاقبان إن اختلفا كيف اختلفا يقول لك صلي صم زكي حج هذه أوامر متماثلة أو مختلفة مختلفة متعاقبة بلا عطف قال هذه يعمل بها جميعا وتجعل كل أمر منها مستقلا في دلالته طيب هذه واضحة نعم وإلا ولم يقبل التكرار ما يعني وإلا إذا كان الأمران المتعاطفان ليس متماثلين عفوا ليس مختلفين بل متماثلين إن تماثلا كيف يعني يأمرك بالفعل نفسه إن تعاقب بلا عطف يقول لك صلي صلي صلي أو يقول لك صلي ركعتين صلي ركعتين كرر عليك الأمر أكثر من مرة قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه صلوا قبل المغرب ثلاثة ما قال صلوا ثلاثة قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب هل هذا أمر بفعلين متماثلين أو مختلفين متماثلين السؤال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب يصلي ست ركعات صلوا الأولى ركعتين والثانية ركعتين والثالث ركعتين هو يريد أن يضع قاعدة كيف أتعامل وإلا وإلا ولم يقبل التكرار أو قبل ومنعت العادة أو عرف ثان أو بين آمر ومأمور عهد ذهني فتأك فتأكيد فتأكيد وإلا فتأسيس كبعد امتثال إلا يعني أنت مثل الفعلان المتعاطفان بالأمرين المتعاقبين ولم يقبل التكرار يعني هو يريد منك الامتثال مرة واحدة فيكون التكرار بمعنى التأكيد صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب يريد التأكيد وليس وليس التأسيس إيش معنى التأسيس أمر جديد يعني الأمر الأول بركعتين والثاني بركعتين أخرىين قال فالتأكيد أو قبل يعني قبل التكرار إن كان الأمر يقبل التكرار لكن العادة تمنع قال لك اسقني ماءا وهو يريد في تكرار الأمر اسقني ماء, اسقني ماءً وكرر أنه لا العادة لا يقتضي التكرار بل يريد التأكيد على الأمر أو عرف ثاني قال لك صل ركعتين صل الركعتين فيكون التعريف الثاني دلال على أنه يراد به لا يراد به التأكيد فتكون الركعتين التعريف الثاني هي بناء على العهد فتجعل للمعهود السابق ذكره أو بين آمر ومأمور عهد ذهني سواء كان العهد مذكورا عهدا ذكريا أو عهدا ذهنيا فتأكيد يحمل التكرار على معنى التأكيد وإلا يعني إن لم تمنع العادة أو لم يكن الثاني معرفا أو لم يكن عهد بين الأمر والمأمور فإنه سيكون للتأسيس كحكمه بعد الامتثال يعني قال صلي ركعتين صلى ركعتين ثم قال له مرة أخرى صلي ركعتين كالمسيء صلاته النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي فذهب وصلى صلاته السريعة وقال اذهب وصلي التكرار بعد الامتثال إعادة الأمر تدل على تأسيس أو تأكيد تأسيس ويأمره بأمر جديد نعم وبه إن اختلفا عمل بهما به قال قبله الأمران المتعاقبان بلا عطف الآن به يعني بعطف إذا تعاقب الأمران بعطف إن اختلف يا أيها الذين آمنوا ركعوا وسجودوا واعبدوا ربكم هذه أوامر متماثلة أو مختلفة ما حكمها يعمل بها جميعا عمل بهما نعم. وإلا ولم يقبل التكرار فتأكيد نعم يقول لك صلي وصلي فيكون معطوفا بفعلين متماثلين ولم يقبل التكرار فيحمل هنا على التأكيد وهذا تلاحظ أنه معنى بديه يعني يفهمه المخاطب بالكلام وبعرف السياق وإن قبل ولم تمتنع عادة وإن قبيل ولم تمنع, قبل ولم تمنع عادة ولا عرف ثان فتأسيس نعم إن قبل التكرار كان يقول لك أصلي ركعتين وصلي ركعتين ولم تمنع العادة يعني يمكن أن يكون المقصود أكثر من ركعتين يطلب بهم الصلاة ولا عرف الثاني ما قال أصلي ركعتين ثم قال وصلي الركعتين الثاني غير معرف يكون محمولا على التأسيس وإن منعت نعت عادة تارضى إن نعت العادة من التكرار في الفعل المأمور به فإننه لا يفعل إلا مرة فإذا التكراره يحمل على التأكيد وليس على التأسيس وإلا وعّ فَثان فتكيد وإلا يعني إلا تع وكان الثاني معرفا كما قلت لك صل الركعتين أو صل ركعتين ثم قال وصل الركعتين فعطف لا تمنع العادة والثاني كان معرفا فسيكون تأكيدا لا تأسيسا هذه جمل ما يتعلق بمسائل الأمر ودلالتها انتهينا فيها من كلام مصنف وخلاصة الأمر الذي قرره أن تعريف الأمر عنده اقتضاء أو استدعاء فعل ممن دونه بقول على جهة الاستعلاء وأن الأمر حقيقة في الوجوب إذا تجرد عن القرينة وأنه على المذهب يقتضي التكرار ويقتضي الفور ويقتضي تكراره بكل شرط أو صفة تحمل معنى العلية وإلا فلا والعبادة لأنها على الفور بالأمر فإنها تحتاج إلى قضاء أو تكون قضاء إذا تأخرت عن وقتها بالفور أو خرجت عن وقتها المقدر وقضاءها بالأمر الأول لا بأمر جديد وايضا على المذهب فإن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده من حيث المعنى لا من حيث الصيغة وكذلك النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده الأمر لا يدل على الوجود بل على الإباحة ببعض السياقات والقرائن مثل الأمر بعد الحضر والأمر بعد الاستئذان والأمر بما هي مخصوصة بعد سؤال تعليم وكذلك النهي بعد الأمر يحمل على التحريم الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به وقوله خذ من أموالهم أمر بالأخذ ليس أمرا بالإعطاء الأمر بالصفة أمر بالموصوف مثل بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ومر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وأخيرا الأمران المتعاقبان بلا عطف أو بعطف إن تماثلا وإن اختلفا إن اقتضى ذلك الإمكان أو منعت العادة وأعرف على الصور المتعددة التي تم الحديث عنها بهذا تم لنا الحديث عن مسائل الأمر ويكون مجلس الشهر المقبل إن شاء الله شروعا في مقابله وهو دلالة النهي والعام وما بعده نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين